يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون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 على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ما